ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون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 لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون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 ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواتي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وَإِنَّا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإن إنسان من صلصال من حميم مسنون والجأن خلقناه من قبل من النار السموء وإذ قال ربك الملائ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 وَإِنَّ عليك اللعنة إلى يوم الزين قال رَبِّ فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فَإِنَّكَ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين وَنَزَعْنَا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 قال ومن يق